هل يا ترى آنًا وداعا ان ترى الدمو هل يا ترى فترق رقات منا الدمور وبقيت ذكرى في الفؤاد منها تحرقت الظلور هل ياترى حال الونافة رقرقات منا ذكرى في الفؤاد منها تحرقت الظلور والله لن أنسى حين التقينا بانشراح في هذه الأرجاء قد أشرق الحب ولا والله لم أنساكم حين التقينا بانشراح في هذه الأرجاء قد أشرق الحب ولا والله لن أنساكم حين التقينا من شراع في هذه الأرجاء إذ قد أشرق الحب ولا في هذه الأرجاء قد أشرق الحب ولا هل يا ترى حال الموتى فترق رقاد من الدمو؟ وبقيت ذكرا في الفؤاد منها تحرقت الظلوع هل يا ترى حال الوناع فترق رقات منا الدمور وبقيت ذكرا في الفؤاد منها تحرقت الظلوع مهلا صديقي لا تقل حان الوداع فلجتمع إن سنبقى خوّة وأحبة رغم الوداع من صديقي لا تقل حان الوداع فلجتمع إن سنبقى خوّة وأحبة رغم الوداع من صديقي قل حال الوداع فلجت مع ان سن وأحبة قوة